بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي هذا الأمين وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو الثاني من مجال السماء كتاب اللؤلؤ المكنون في ثيرة النبي المأمون للشيف موسى بن رشيد العزمي حفظ الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول من قبل مولده صلى الله عليه وسلم إلى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم وبارك عليه النسب النبوي الشريف اما نسبوه صلى الله عليه وسلم فهو خير اهل الارض على الاطلاق فلنسبه به من الشرف اعلى ذروه واعداؤه كانوا يشهدون له بذلك ولهذا الشهد به عدوه اذ ذاك أبو سفيان بين يديه رفل عظيم فاشرف القوم قومه واشرف القبائل قبيلته وأشرف الأفخاذ فأخذوه صلى الله عليه وسلم فهو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرت ابن كعب ابن رؤيه بن ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدان هذا هو القدر مجمع عليه من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه البتة قال الحافظ ابن كثير وهذا الدسب الذي سخناه إلى عدنان لم يتفيه ولا نزع وهو ثابت بالتوتر والإجماع أصالة نسب النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من خير الفرون وأذكر القبائل وأفضر البطون فكان صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا قال القاضي ياب رحمه الله وأما شرف نسبه وكرم بلده ومن شأه فمما لا يحتاج إلى إقامة ذليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه وجاء في حديثه رقلا مع أبي سفيان رضي الله عنه انه ساله كيف نسبوه فيكم فقال ابو سفيان هو فينا دون سب وروى الإمام مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسبع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ورد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم وأخرج الإمام احمد في مسنده والترمذي وسند حسن عن المطالب بن آبي وداعة رضي الله عنه قال جاء العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا قالوا أنت رسول الله عليك السلام فقال صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطالب إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا طهارة نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يتنقل من أصلاف الآباء الطاهرين إلى أرحام الأمهات الطاهرات لم يمس نسبه الشريف شيء من سفاح وأدران الجاهلية بل هو صلى الله عليه وسلم من سلالة كلهم سادة أشراف أطهار روى أبو نعيم في دلائل النبوة بسند حسن بالشواهد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمتي لم يصبني من سفاح الجاهليه شيء قال الدكتور محمد أبو شهبه رحمه الله تعالى وإذا كان الله سبحانه وتعالى جرت سنته لا يبعث نبيا إلا في وسط من قومه شرفا ونسبا فقد كان في الذروة من هذه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما من آبائه إلا كان غنيا بالفضائل والمكارم وما من أم من أم الا إلا وهي أفضل نساء قومها نسبا وموضعا ولم تزل هذه الفضائل والكمالات البشرية تنحدر من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سلالة ولد آدم ومصاصة بني إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أسرة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف وسنذكر فيما يلي شيئا من اخبار هاشم ومن بعده هاشم بن عبد مناف كان هاشم واسمه عمرو رجلا موسرا ذا شرف كبير وقد تولى هاشم السقايه والرفاده من بني عبد مناف حين تقاسم بن عبد مناف وبن عبد الدار المناصب فيما بينهما وسمي هاشما لانه اول من هشم السعيد لقومه بمكه واطعمه وهو أول من سن الرحلتين لفريش رحلة الشتاء والصيف وكان يطعم الحجاج أول ما يطعم قبل التروية بيوم بمكة وبمنا والمزدرفة وعرفة وكان يفرد لهم الخبز واللحمة والخبز والسمن والسويق والتمر ويجعل لهم الماء فيسقون بمنا إلى أن يصدروا منها فتنقطع الضيافه وفيه يقول عبد الله ابن الزبعراء عمر الذي هشم الثريد لقومه وإجال مكة مسنتون عجاف سنت إليه الجهلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف ومن حديث من أنه خرج إلى الشام تاجرا فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بن علي بن النجار وكانت قبله عند أحيحة بن الجلاح من الأوس وكان من عظم شرفها أن العصمة بيدها أي هي التي تطلق. إذا كرهت رجلا فارقته فخطبها هاشم فعرفت شرفه ونسبه فزوجته نفسها وأقام عندها أياما ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بشيبة فمات هاشم بغذة من أرض فلسطين وولدت امراته سلما طفلا وسمته شيبة وكان لهاشم اربع بنين وهم شيبة وأسد وأبو صيفي ونضله وخمس بنات هن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وحية وفي رواية حنة عبد المطلب بن هاشم أوصى هاشم عند وفاته إلى أخيه المطلب فصارت السقاية والرفاده إليه من بعده وكان ذا شرف في قومه وفضل وكانت فريش تسميه الفيض لسخائه وفضله ولما صار شيبة بن هاشم وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب فرحل في طلبه فلما رآه عرف شبه أبيه فيه ففاضت عيناه وضمه إليه وكساه حلة يمانية وأردفه على راحلته فقال شيبة لعمه لست بمفارق أمي إلا أن تأبن لي فسألها المطالب أن ترسله معه فأبت فقال لها إني غير منصرف حتى أخرج به معي إن ابن أخي قد بلغ وهو غريب في غير قومه ونحن أهل بيت شرف في قومنا نلي كثيرا من أمرهم وقومه وبلده وعشيرته خير له من الاقامه في غيرهم فأذنت له له فدخل به مكة مردفه على بعيره فقالت خريش هذا المطلب اشترى عبدها فسمي شيبة عبد المطلب فقال المطلب ويحكم إنما هو ابن اخي هاشم قدمت به من المدينة وفاة المطلب ابن عبد مناف فلم يزل عبد المطلب مقيما بمكة حتى ترعرع ثم إن المطلب ابن عبد مناف خرج تابرا فهلك في منطقة ردمان من أرض جهما فولي بعده عبد المطلب الثقاية والرفادة فأقامها للناس وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم وكان عبد المطلب جسيما أبيضا وسيما طوالا فصيحا ما رآه أحد قط إلا أحبه وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه وأحبه قومه وعظم خطره فيهم حتى عرف بين أهل مكة بشيبة الحمد لكثرة حمد الناس إياه وكان يقال له الفياب لجوده ويقال له مطعم طير السماء لأنه كان يرفع من مائدته الطير والوحوش على رؤوس الجبال ومما يدل على شهرة عبد المطرب بالكرم ما رواه الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم فقال يا محمد كان عبد المطرب خيرا لقومه منك كان يطعمهم الكبد والسلام هذا ولم يكن عبد المطلب عظيما عند قريش فحسب وإنما كان عظيما كذلك في جميع أنحاء الجزيرة العربية فقد روي أنه ذهب إلى اليمني مهنئا بالملك عندما تولى معدي كربا سيف, سيف بن ذي يزن عرش اليمن مما يدل على أن عبد المطلب كان ذو مكانة عند ملوك العرب كما يدل في الوقت نفسه على مكانته عند قريش حتى أنه كان رئيسا لوفدها في هذه المهمات العظيمة أهم الأحداث في حياة عبد المطلب ومن أهم الأحداث التي وقعت في حياة عبد المطلب أمرانه حفر بئر زمزم وحادث الفيل أما زمزم فكانت سقيا من الله وخلاصة أمرها ما رواه البيقي في دلائل النبوة بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال عبد المطلب إني لنائم لنا في الحجر إذ أتاني آت فقال لي احفر طيبة قال قلت وما طيبة قال ثم ذهب عني قال فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاء لي فقال احفر برة قال قلت وما برة قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر المضنون قال قلت وما المضنون قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم قال قلت وما زمزم قال لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل قال فلما له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعواله ومعه الده الحادث بن عبد المطلب وليس له يومئذ ولد غيره فحفر فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر فعرفت خريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر ابينا اسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها فقال ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم فقالوا له فأنصفنا فانا غير ذلك حتى نخاصمك فيها قال فاجعلوا بيني وبينكم من جئتم محاكمكم إليه قالوا كاهنه بني سعد هديم قال نعم وكانت في منطقة معان من مشارف الشام فخرج إليها وخرج مع عبد المطلب عشرون رجلا من بني عبد مناف وخرجت قريش بعشرين رجل من قبائلها فلما كانوا بالفقير من طريق الشام أوهده فاني ماء عبد المطالب وأصحابه فضمئوا حتى إيقانوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فآبوا عليهم فقالوا إن بمفاذة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم فلما رأى عبد المطالب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ماذا ترون؟ قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك فمرنه بما شئ قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون اخركم رجلا واحدا فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا فحفروا القبور ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا ثم إذن عبد المطلب قال والله إن القاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد ارتحلوا وقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلما إن بعثت به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب فكذر عبد المطلب وكدر أصحابه وشربوا جميعا واستقوا ثم دع القبائل من قريش وقال لهم إلى الماء فقد سقان الله فشربوا واستقوا وعرفوا فضل عبد المطلب فقالوا له قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم أبدا إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنه وخلوا بينه وبين ذمزم وحينئذ نذر عبد المطالب لأن آتاه الله عشرة أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحردن أحدهم عند الكعبة روايات غير صحيحة وأما ما ذكره بن في طبقاته من أنه لما حفر عبد المطالب ذمزم وجد فيها غزالا وسلاحا من ذهب فكلها روايات ضعيفة لم يثبت منها شيء حادث الفيل وأما حادث الفيل فهو حادث عظيم لم يحدث مثله في تاريخ العرب وكان دليلا على ظهور حادث أكبر وعلى أن الله تعالى يريد بالعرب خيرا وأن الكعبه دي ليس لغيرها من بيوت الدنيا ومراكز العبادة وقد نيطت بها رسالة ودور في تاريخ الديانات ومصير الإنسانية لا بد أن تؤديه وأن تقوم به وكان من خبر هذا الحادث أن أبرهة الأشرمة عامل النجاشي على اليمن بنى بصنعاء كنيسة عظيمة لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض ثمها قليص ثم كتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حد العرب فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك للنجاشي سمع رجل من كنانت فعز عليه الأمر. وهو من العرب الذين رضعوا بليبان حب الكعبة وتعظيمها لا يعدلون بها بيتا ولا يرون عنها بديلا فخرج حتى أتى الكنيسة فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذره وجمع جيفا فألقاها فيها فغضب عند ذلك أبرهد وحارث لا يسيرن إلى البيت حتى يثمه ثم سارب بعش عظيم وخرج معه بتسعة فيالة أو ثلاثة عشر فيلا واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة وكان اسمه محمودا وسمعت بذلك العرب فنزل عليهم كالصائقة وأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام فخرج إليه رجل وكان من أشراف أهل جمن وملوكهم وقال له ذهن فجل فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له ذو نفر فأتي به اسيرا فلما أراد أبرهة قتله قال له ذو نفر أيها الملك لا تقتلني فانه فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بارض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرها وأخذ له نفيل اسيرا فأتي به إلى أبرهة فلما أراد قتله قال له نفيل أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب وهاتان يداي لك على قبيلتي من شهران وناهس بالسمع والطاعة فخلى سبيله وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معطب الثقفي في رجال من ثقيف فقالوا له أيها الملك إنما نحن عبيدك سابعون لك مطيعون ليس عندنا لك خلاف وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد يعنون اللات وهو بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز عنهم فبعثوا معه رجلا هو أبو رغال يدله على الطريق إلى مكة فخرج أبرهة ومن معه ومعه الدليل حتى أنزله المغمسة وهناك أمر أبرهة أصحابه بالغارة على نعام الناس فبعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خير الله حتى انتهت إلى مكة فساق إليه أموال قريش وغيرهم فأصاب مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك وبعث أبرهة حناطه الحميرية إلى مكة وقال له سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم ات حربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم فإن هو لم يرد حربي فأتني به فلما دخل حناطة مكة وانتمع بعبد المطلب أخبره بما أمره به أدرها فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه وان يخل بيده وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه قال حناطه فانطلق معي فانطلق معي اليه فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى اتى العكره فسال عن دين فرض وكان له صديقا حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا فقال له دونفر وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتلها غدوا أو عشيا ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائق الفير صديق لي وسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك فقال حسبي فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في غؤوس الجبال وقد أصاب له الملك مئتي بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت دخول عبد المطلب على أبرهة الحبشين ففعل أنيس وأذن أبرهت لعبد المطلب بالدخول عليه، وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رآه أبرهت أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهت عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه قل له حاجتك. فقال له ذلك الترجمان فقال حاجتي أن يرد علي الملك مئتي بعيد أصابها لي فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد ذهبت فيك حين كلمتني أتكلمني في مئتي بعيد أصابتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه لا تكلمني فيه فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه فقال أدرهة ما كان ليمتنع مني قال أنت وذاك فأمر أدرهة أن يرد, أن يرد إبل عبد المطلب إليه فلما قبضها قلدها النعال وأشعرها وجعلها هديا وبثها في الحرم كي يصاب منها شيء فيغضب رب الحرم ثم قام عبد المطلب يدعو الله ويستنصره وهو آخذ بحلقة باب الكعبة ويقول لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلب أن صديبهم ومحالهم غدوا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك وأشار عبد المطلب على قومه بالتفرق في الشعاب والتحرز في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش لأنه رأى أن لا طاقة لهم بأبرهة وجنوده وأن للبيت ربا سيحميه وتهيأ أبرهة لدخول مكة وعبأ جيشه وهيأ فيه له فلما كان في وادي محسر بين مزدلفة ومنا برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة ويقال إنهم لما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب الخفعمي حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال أضرك محمود فإنك في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل وضرب الفيل ليقوم فأبى فضرب رأسه ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وصول الطير الأبابيل فبينما هم كذلك إذ أرسل الله تعالى عليهم طير الأبابيل من البحر مع كل طائر منها ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران في رجليه وحجم الحجارة كحجم الحمص أو العدس لا يصيب منهم احدا إلا صار تتقطع أعضاؤه ويهلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن نفيل بن حبيب لهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته أين المفر والاله الطالب والاشرب المغلوب ليس الغالب وقال أيضا ألا حييت عنا يا نعمناكم مع الإصباح عين ردينة لو رأيت فلا تريه لدى جنب المحصب ما رأينا إذن لعدرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا وكل القوم يسأل عن مفيل كأن علي للحبشان دينا فخارتوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك هلاك أبرهة الأشرم وأما أبرهة فبعث الله عليه ذا أن تساقطت بسببه أنامل ألمولة ألمولة ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل فرخ الطائر وانصدع صدره عن قلبه فمات شر ميته يقول الله تعالى <تصفيق> ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من فجعلهم كعص مأكول فلما رد الله تعالى الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم به من النقمة أعظمت العرب قريشا وقالوا هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم العدو وازدادوا تعظيما للبيت الحرام وإيمانا بمكانه عند الله تعالى وقالوا في ذلك اشعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة فما رد عن قريش من كيدهم منها ما قاله عبد الله بن الزبعراء تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها لم تخلق الشعرى ليالي حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها سائل أمير الجيش عنها ما رأى ولسوف ينبي الجاهلين عليمها ستون ألفا لم يؤهوا أرضهم بل لم يعش بعد الإيام سقيمها دانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها وقد وقع هذا الحادث بشار المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين أو بخمس وخمسين يوما وكان ذلك آية من الله ومقدمة لبعث نبي يبعث في مكة ويطهر الكعبة من الأوثان ويعيد إليها ما كان لها من رفعه وشأن وتكون لدينه صلة عميقة دائمة بهذا البيت واستعظم العرب هذا الحادث فأضخوا به وقالوا وقع هذا في عام الفيل وولد فلان في عام الفيل وقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السنين نذر عبد المطلب ذبح أحد اولاده رأينا ما لقيه عبد المطلب من قريش لما أراد أن يحفر بئر زمزم أحس بالضعف لأنه لم يكن عنده نصير عليهم ولم يكن عنده إلا ابنه الحالث فندر الله تعالى لئن له عشرة بنين ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة وفعلا يقدر الله تعالى له ويرزق عشرة أبناء غير البنات وهم واحد الحارث وهو أتلغهم وأمه صفية بنت جندب الزبير وأمه فاطمة بنت عمرو ابن عائد المخزوميه ثلاثة أبو لهب عبد العزة وأمه آمنة بنت هاجر المقوم وأمه هاله خمسة ضدار وهو شقيق العباس وأمه نسله 6 ابو طالب وامه فاطمة بنت عمرو ابن عابد المخزوميه 7 جحل ويقال حجل بتقديم الحاء على الجيم وامه هاله بنت وهيب 8 عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وشقيق ابي طالب والزبير 9 حمزه رضي الله عنه وامه هاله بنت وهيب 10 العباس رضي الله عنه وامه نطفه قلت العباس بن عبد المطالب أصغر أولاد عبد المطالب خلافًا لمن إصحاب الذي قال في السيرة وكان عبد الله بن عبد المطالب أصغر بني أبيه وتعقبه السائل في روض الأنف بقوله هذا غير معروف ولعل الرواية أصغر بني أمه وإلا فحمزة كان أصغر من عبد الله والعباس أصغر من حمزة وقال ابن الأثير في أصل الغابة وكان العباس بن عبد المطالب أصغر ولد أبيه وعمل البنات فشت وهن صفية وأم حكيم وهي البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة فلما بلغ بن عبد المطلب عشرة وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بندره ودعاهم إلى الوفاء بالندر فأطاعوا وقالوا كيف نصنع قال ليأخذ كل رجل منكم قبحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني ففعلوا ثم أتوه فدخل على هبل وهو صنم في جوف الكعبة وقال لصاحب القداح اضرب على بني هؤلاء بقداحهم وأخبره بندره الذي نذر ففعل الرجل خروج القدح على عبد الله وكان عبد الله أحب ولد, أحب ولد عبد المطرب إليه وكان يقول لئن صرف عن عبد الله فانه بخير فضرب بالقداح فخرج القدح على عبد الله فأخذه عبد المطلب في يده وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه فمنعته قريش ولا فيما في إخوته وأخواله من بني مخزوم فقال عبد المطلب فكيف أصنع بنذري فاشاروا عليه أن يأتي عرافة بالحجاز فيستأمرها فذهب إليها عبد المطلب فلما وصل إليها شرح لها تفاصيل القصة فقالت كم الدية فيكم؟ قالوا عشرة من الإبل قالت اضربوا القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل فان خرجت على عبد الله فزيدوها عسرا حتى يربى ربه فان خرجت على الإبل فانحروها عنه فداء عبد الله بمئة من الإبل فلما رجعوا قربوا عبد الله وعشرا من الإبل فخرج على عبد الله فسادوا عشرة فخرجت على عبد الله فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشرا ولا تقع القرعة إلا على عبد الله إلى أن بلغت الإبل مئة فوقعت القرعه عليها فقالت قريش لقد رضي ربك يا عبد المطلب فقال عبد المطلب لا حتى أضرب عليها بالقداح ثلاثا ففعل وفي كل مرة تخرج القداح على الإبل ثم نحرت وتركت لا يصد عنها إنسان ولا طير ولا سبع حديث واهن. وأما الحديث المشهور أنا ابن الذب فقد أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عليه وتعقبه الذهبي بقوله اسناده واهن. وقال الإمام القرطبي وهذا الحديث لا حجة فيه لأن سنده لا يثبت وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال وهذا حديث غريب جدا وأورده السيطي في الفتاوى وقال هذا حديث غريب وفي إسناده من لا يعرف وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة وقال لا أصل له زواج عبد الله بن عبد المطلب ولما بلغ عبد الله خمسا وعشرين سنة وكان شابا نسيبا جميلا وسيما غض الإهاب قوي البنيان أراد أبوه عبد المطلب أن يزوجه فزوجه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مر وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا فبنى بها عبد الله في مكة قال ابن إسحاق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه قصة غير صحيحة ومنكرة روى ابن سعد في طبقاته وابن إسحاق في السيرة في أن امرأة تعرضت لعبد الله بن عبد المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادت منه أن يزوي بها وذلك بسبب أنها رأت في وجه عبد الله نورا ساطعا فلما تزوج عبد الله آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع بها ذهب ذلك النور الذي كان في وجه عبد الله ثم رجع عبد الله إلى المرأة وقال لها هل لك في الذي عرضت علي فقالت لا مررت وفي وجهك نور ساطع ثم رجعت وليس فيه ذلك النور فليس لي بك اليوم حارة وهذه رواية مكررة سند ماتلاند ومن يقرأ روايات مختلفة عنها يدرك مدى الخلاف والتضاد في سوقها. سواء في تعيين المرأة إذ مرسة هي خفعمية وأخرى أسابية قرشية اسمها قتيلة وثالثة عدوية اسمها ليلى وكذلك في صفة عبد الله عندما التقته فمرة هو مطير الثياب وأخرى هو في ذينته قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله وفي الحق أني في شك من هذا العرض والله أعلم بصحة هذه القصة وفاة عبد الله بن عبد المطلب ثم خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام في عير من عيرات قريش يحملون تجارات ففره من تجاراتهم ثم انصرفوا فمغضوا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض فقال عبد الله أنا أتخلف عند أخوالي بني علي بن النجاس فأقام عندهم مريضا شهرا ومضى أصحابه فقدموا مكه فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا خلفناه عند أخواله بني علي ابن النجار وهو مريض فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النهبغة وهو رجل من بني علي بن النجار فرجع الحارث بن عبد المطالب إلى أبيه عبد المطلب فأخبره أن عبد الله قد توفي فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما الأب، ولما توفي عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه ابن شهرين، فقد الحاكم في المستدرك وصححه عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: توفي أبوه وأمه حبدا به. قال الحفظ كثير، والمقصود أن أمه حين حملت به صلى الله عليه وسلم. توفي أبوه عبد الله وهو حمد في بطن أمه على المشهور وقال ابن القيم واختلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته على قولين الصحوهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل قلت يدل على كون رسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما قوله تعالى في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فاوى كم كان عمر عبد الله لما توفي وتوفي عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم عن خمس وعشرين سنة قال الواقني هذا هو أثمة الأقويل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه وجميع ما خلفه عبد الله بن عبد المطلب خمسة من الإبل وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وهي أم أيمن رضي الله عنها الى اين مجلسنا هذا نلقاكم بخير على خير في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته